إِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ إِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَا ما, مَا كَسَبَتْ وَلَا كُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَا مَا كَسَبَتْ وَلَا كُمْ مَا كَسَبْتُمْ